أن تزيد فأنت حر فإن بدا لك أن تقفع فهذا لك وفي صحيح البخاري ومسلم أن أبا طلحة على ما أذكر وامرأته نزل به ما ضيف فقال لامرأته عندك من القرى شيء قرى طعام الشراب قالت ليس إلا قوت العيال فقال هيئيه فلما هيئته أطفاء المصباح ووضع الطعام أمام الضيف وجعل يريانه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان فلما أصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عجب لكما من فعلكما بضيفكما فنزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الضيافة شيء زائد على مجرد الاستطعام تستقبله بوجه حسن تشعره أن هذا بيته لا تجرحه بأي كلمة ولو تعريضا وانت قاعد على السفر مثلا تقول قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، صدق رسول الله وهذا حديث صحيح ولكن هذا مكانه هذا يذكرني برجل دعوه لعقد قران فطلبوا منه بعض آي الذكر الحكيم فقرأ قوله تعالى فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح إيه هذا الطلاق مرتان نعم صدق الله العظيم ولكن البلاغة أن يكون الكلام على مقتضى حال المخاطب وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أذك الناس وأعلم الناس وأرحم الناس إذا رأى أراد أن يعظ أصحابه موعظة جعل لها مناسبه فيمشي مع اصحابه فيرى شاتا جديا اسكنا مقطوع الاذن ميتا ملقا على قارعه الطريق فيقول من يشتري هذا فيعجب الصحابه ومن يشتري هذا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه لماذا لأنه أست مقطوع الأذن هذا عيب فيه لو كان حيا ما اشتريناه فكيف وهو ميت قال والله للدنيا اهون على الله من هذا على احدكم مناسبة حتى يضمن أن الكلام قرع القلب إن كثيرا من آفات الذين يدعون أنهم لا يراعون مقتضى حال المخاطب يرى الناس معاملاتهم صف ومع ذلك يتكلم في القصص والحواديث التي لا علاقة لها بمشكلات الناس لذا تسمع غطيط المصلين وهم يسمعون الخطبه ويخرج الرجل ينظر في ساعته متضجرا ان ينتهي هذا الخطيب لماذا الخطيب في واد واحتياج الناس احتياج قلوبهم في واد اخر فالضيافة ان تستقبل ضيفك ولا تقنط ولا تذكر له شيئا يحرج فإن المضيف إذا تعمد إحراج الضيف فإنه احيانا يعاقب بضب قصده لا أذكر في هذا حديثا إنما أذكر وقائعا وإن كانت طريفة عجيبة مرة دعا سليمان بن عبد الملك وكان أمير المؤمنين رجلا اعرابيا على الغداء تاب له كبش مشوي ووضعوه على المائدة والأعراب أناس يغلب عليهم الجلافة بخلاف أهل الحضر أهل المدنية فأول ما وضع الجدي أمام الأعراب أسرع يأكل فيه بحر بغيض. ومزقه وهو يأكل بنهم شديد فقال له سليمان وكان أمير المؤمنين مداعبا ما لك تأكله بحر أي بغيظ كان أمه نطحت فقال له وما لك مشفق عليه كأن أمه أرضعت وهو يأكل دعا رجلا اعرابيا مره وكانوا كرماء ليس انه امير المؤمنين انه في وادي والخلق في وادي قال يا اعرابي الا تتغدى معي حبا وكرامه اكل الملوك لا نحلم به بينما الاعرابي يأكل اذ قال له سليمان يا اعرابي في لقمتك شعر ازلها شعر في الاكل يقول له عن غير قف اللقمة فيها شعرة نحيها حتى لا تأكلها فوقف الاعرابي مزمجرا وقال إنك لتراقبني مراقبة من يرى الشعرة في اللقمة لا اكلتك أبدا كأنه يعني رجل يطمع الناس جميعا في استضافته لا اكلتك أبدا ثم خرج من الغرفة وهو يقول للموت خير من ضيافة باخل يراقب للموت خير من ضيافة باخل يراقب عن عمد طعام اكيله أي رجل إذا استضفته لا تتكلم في مسائل الأكل والشرب بل شد عليه كل شوية كل ان هذا من كرم الضيافه هذا هو القدر الزائد على مجرد الاستطعام رجل دعا اعرابيا قال له لا بل الاعرابي قال انا ضيفك اليوم قال مرحبا فلما دخل قال لامراته اتاني ضيف ثقيل اذبح لنا دجاجة واحدة الرجل وامرأته ولدان وبنتان والضيف على دجاجة قال الرجل سأحرجه اعطيه الدجاجة أقول له قسم علينا فبالتالي لو اعطى كل واحد نصيبه فلن يجد لنفسه قسما فلما وضعت الدجاجة وقعد الجميع قال الرجل قسم علينا ايها الاعرابي قال وهذا يجوز بل انت رب البيت قال لا والله لا بد ان تقسم علينا وعقد في نيته أن لا يأكل ضيفه هنا يعاقب بضد قصده فامسك الاعرابي فقطع راس الدجاجة واعطاها الرجل وقال الراس للرئيس وقطع عجز الدجاجة واعطاها للمرأة وقال العجوز للعجوز وقطع الجناحان اعطاهما للولدين ثم قال الولدان عندنا جناحان وقطع الرجلين واعطاهما للبنتين ثم قال والزور للزائر اي بقية الدجاجة هذه للزائر لن الدجاجة كلها ما عدا الأطراف عند العرب تسمى زورا قال الزور للزائر فالضيافة نعم من كرم الشرقيين لا أقول الشرقيين آسف في هذه العبارة بل من كرم المسلمين لأن دينهم يحض على ذلك فإن أتاك ضيف أكرمه وأحسن نزله في مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم بينما هم جلوس سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فقال الرجل تنطف لحياته ماء متوظف ففي اليوم التالي قال نفس العبارة وفي اليوم التالي قال نفس العبارة رجل من أهل الجنة وهو هو فقال عبد الله بن عمرو بن العاص لأرين هذا الرجل وكيف راصل أن يكون من أهل الجنة فقال له يا فلان إنه حدث بيني وبين أبي شحناء فأقسمت ألا أبيت في البيت ثلاثة فهل استضفتني؟ قال نعم فاستضافه إلى آخر الحديث الشاهد قال هل تستضيفني ثلاثا اللي هم حق الضيف على مضيفه أن يستقبله الثلاثة الأيام أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم اليوم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 فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وجد جدارا مائلا يريد أن ينقض أن يسقط فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا في المرات القادمة. فتعلم أن هؤلاء الناس عوقبوا من الله عز وجل بإقامة الخضر لهذا الجدار أنا ذكرت أن المرأة إن عقد في نفسه لؤما أنه يعاقب بضد قصده، فلما أبوا أن يضيفوهما أقام الخضر الجدار فحرم أهل القرية من شيء ثمين جدا سنعلمه بعد ذلك إن شاء الله فلما استكمل موسى عليه السلام الثلاثة الأشياء قال له الخضر من كسرة اعتراضه هذا فراق بيني وبينك سأنبيك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله علينا وعلى موسى لو أنه صبر لرأى من صاحبه العجب غير أنه أخذته زمامه منه. وقلنا في الجمعة الماضية أن هذا الحديث فيه مشروعية الترحم على الأحياء. يقال فلان رحمه الله وهو حي هذا يذكرني بشيء سمعته. أليم جواز الترحهم على الأحياء مستحب بدلالة هذا الحديث أو على الأقل مباح لا كراهه فيه قرأت في الجريدة أن المقرئ فلان الذي يقرأ القرآن رجل مشهور وما زال حياً أقام دعوة على المذيعة فلانة لأنها وهي تقدمه تقدم صوته في الإذاعة قالت يتل علينا من آيات الذكر المرحوم فلان أقام دعوة على المذيعة يطالب بتعويض كم تتصورون عشرة آلاف جنيه لماذا؟ لأنها قالت المرحوم طب لماذا تتأذى أيها القارئ لأنه خسر. معنى إنه مات ان ما فيش دعوات تأتي تعال اقرأ فسوان الفلان وهذا سبب لي خسارة مادية ومعنوية عند أحبائي إيه هذا رؤوسهم بهذه المثابة وأنا لا أدخل في قلوب الناس. إنما عن سبر ما يحدث قل ما تجد قارئا للقرآن الكريم بكل أسف في هذا العصر يبغي وجه الله عز وجل إنما هذا يظهر من جملة أعماله ولا أعلم على حسب قراءتي وسؤالي للناس الذين يخالطونهم ومنهم ثقات أثق بنقلهم لا أعلم إلا رجلين اثنين كل من عرفهما امتدحهما وأثنى عليهما بدين وتقوى وبعد عن المال الشيخ محمد رفعث رحمه الله الشيخ محمد فضيق المنشاوي رحمه الله تعالى هذان الرجلان والأخير منهما الشيخ المنشاوي ذهبت إلى بيت ابيه مخصوص لأسأل عن حال هذا الرجل فما سمعت إلا خيرا من كل من قابلني بدون استثناء على كثرة سؤالي لذا تجد أن الله عز وجل ينسأ في أثر هذا الرجل فمحبوب ومترحم عليه وكذا عاقبة الاخلاص إن لم تبدو في حياتك فإن الله عز وجل ينسوها لك كلما ذكر اسمك قيل رحمه الله رضي الله عنه وبين كل هؤلاء المترحمين لعل نفسا صالحة يقبل الله عز وجل منها نسأل الله تعالى أن يقينا شر أعمالنا وأن يقينا الزلل وأن يغفر لنا خطيئاتنا ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واذكر الله اكبر والله اعلم ما تسمعون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 أتاك نبأ الخصم إذ تسوهوا المحرار إذ دخلوا على داود ففجع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط سحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصواب إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَهُ فَالسَّوْفَ رَدُّهُ وَخَلَّرَتْ يَوْمَئِذٍ وَأَنَا تَغَضَّنَ لَهُ ذَلِكَ وَإِن لَهُ عندنا لز الله. Tania Allahu liman hamida Allahu الله أكبر الله أكبر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 الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما له يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفتدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفدين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لدارودة